له الحكم وإليه ترجعون ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 ولا يعلم من الله الذين آمنوا ولا يعلم من المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحم الخطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون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 إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم تروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في أرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء شَيْءٍ قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وَإِلَيْهِ تقلبون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 نفسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم فما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجيه الله من النار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 ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعل بعضكم بعضا ومأويكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي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 إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر؟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 ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْجِيَنَّهُ رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا وأهلك إن لم كانت من الغابرين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 مساكينهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفراعون وهامان ولقد جئهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من غرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أن وسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء اك مثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون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 إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر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 وأنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء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 بل هو آيات بجنات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما آيات عند الله وإنما أنا نذير مبين اولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجيئهم العذاب يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشيه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عباد الذين أرض واسعة، فإياهم يفعبون. كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون.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 فَإِنَّهُ يُفْكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 إلى البذل إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَنِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جِنْيَعَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ألف لامين